لا هي تؤقُلُبُهم وأسرُ النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشرٌ مثلكم أفتئتُن السحرة وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم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 فَسَألُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِذُكُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَا هُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَقْنَا هُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَا هُمْ وَمَنْ نشاء وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ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 من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهقه ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل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 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بِأَمْرِهِ يعملون يعلمون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 وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُوَ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هم كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 جُزِيَ أَبِ رُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ الَمَيِّكَلَ أُكُولُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَانِ بَلْ هُمْ عَلَى ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ آَلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَابُونَ بَلْ مَتَاعَنَا هَاؤُلَاء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 ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا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 وذكر للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه و قومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباء لنا لها عابدين. قال لقد كونتم أنتم وأباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجتنا بالحق أم أنتم من اللعبيين؟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 إذ فشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل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 فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عودنا رحمة من عودنا وذكرى للعابدين وإسмаيل وإدريس وذلكف لكل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم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 كَذٰلِكَ لِنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَيَدْعُونَنَا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا رب أحبكم فاعبدون وتقطعوا أمره بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعه فلا كفران لسعه وإن له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى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 لَوْ كَانَهَا أُلَائِ إِلَهًا مَا وَرَدُوها وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حِسَّهَا لا يسمعون حسيتها وهم في مشتهى أوفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم تعدون يوما نطوي السماء كطيش جل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا إن كنا فاعلين.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 فهل أنتم مسلمون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 الحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون